وهو السميع العليم بل قالوا أ ض غ ا ث أ ح ل ا م بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا ب آ ي ة كما أ ر س ل الاولون ما ق ب ل ه م من ق ر ي ة ن ه ل ك ن ا ه ا أ ف ه م ي ؤ م ن و ن و م ا أ ر س ل ن ا ق ب ل ك إ ل هناك ا ل اجل ا يكون هناك ا ف ل من ا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 وكم قصمنا من ق ر ي ة كانت ظالمه و أ ن ش أ ن ا بعدها قومنا خرين فلما أ ح س و ا ب أ س ن ا إ ذ ا هم منها يركضون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 ف م ا ز ا ل ت ت ل ك دعوي هم حتى ج ع ل ن ا هم حصيد ا خ ا م د ي ن وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بين هم ا لا ع ب ي ن ل و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 وله من في السماوات و ل ر ض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أ م اتخذوا آ ل ه ة من ال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 أرض كانتا رتقا كانتا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء إن حي أ ف ل ا يؤمنون واجعلنا الأرض في ال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 و ل ق ق د استهزئ برسل ب ل من ك ف ح ي ق ب ان ل ذ ي س خ ر و ا م ن ه م م ا ك ا ن و ا به ي س ت ل ل م س ا ع ل ه التي يمكن ا ل يكون هناك ا ج ر ا م ا ت ل ل م س ا ع ل ه م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 بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون أ ن ا ناتي ا ل أ ر ض ننقصها من اطرافها أ ف ه م الغالبون قل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 و َ إ ِ ن كان ََ مثقال َِْ ح َ ب ٍ من ِْ خردل ٍََْ أ َ ت َ ي ْ ن َ ا بها َِ وكفي ََِ بنا َِ حاسبين ََِِ ولقد َََ اتينا ََْ موسي ُ وهارون َََُ الفرقان ََُْْ وضياء ََِ وذكرا ًَِْ للمتقين ََُِِّْ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 ابراهيم قولوا ف أ ت و ا به على أ ع ي ن الناس لعلهم يشهدون ق ا ل و ا أ أ ن ت فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م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 اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه ص ن ع ة لبوس لكم ليحصنكم من باسكم فهل أ ن ت م شاكرون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 وكنا لهم حافظين وايوب اذ نادي ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادي ربه رب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين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 أ ه ل ك ن ا ه ا أ ن ه م لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي ش ا خ ص ة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 قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون